وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكٌ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَقَالُوا هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يُطْعَمُهَا إِلَّا لَا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءُ بِذِمَمٍ وَالْأَنْعَامُ وَالْأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَالْأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عليه